لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 قل تمتّع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما وقانت آن الليل ساجدوا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجع رحمة رضي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 وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مقلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 لَكَيُخَوِّفَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ وَالَّذِينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوا هَا وَأَنَا بُو إلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَانَهُ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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني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 نَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحقهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا واليا بادل الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله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 من قبل أن يأتيكم العذاب قرتو أنتم لا تشعرون أنك قلنا السّيّاحَسَرَتْ عَلَى مَا فَرَّتْ فِي جَمْلَةِ اللَّهِ أنك قلنا السّيّاحَسَرَتْ عَلَى مَا فَرَّتْ فِي جَمْلَةِ اللَّهِ وَإِن كُنت لَنَسَاهِرِينَ أو تقول لو أن الله عذاني ل كنت من المتقين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 ونفق في الصغر فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإله قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ونضع الكتاب وزير أبي النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين شبروا إلى جهنم يمرون. أصيقا الذين كفروا إلى جهنم مما يرى حتى إلى جاءها فُتحت أبوابها وقال لهم خزمتها ألم يأتكم رسل منكم يترون عليكم آيات ربكم ويهرونكم وينذرونكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا كلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فدئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إن جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدق ما وعده وأورثنا الأرض نكرو من الجنة حيث نشأ. فَإِنَّ أَجْرَ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ صَافِّينَ حِزْبًا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وقد ودينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين